<سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> الحمد لله رب العالمين الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملأ ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملأ كل شيء الحمد لله كل ما حمد الله شيء الحمد لله كما يحب الله أن يحمد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 ويقول الشيخ حفظه الله اعلم أن الطاعات لازمة لحياة القلب لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد فالطاعات بالنسبة للقلب كالطعام بالنسبة للجسد وأنت بالنسبة للجسد تحتاج إلى تنويع الطعام ولذلك لما علم الله منك الملل نوع لك الطاعات والطاعات لها آثار مختلفة وأنوار مختلفة فالقلب يحتاج إلى تنويع الطاعات ولذلك تجد الصلاة مثلا فيها قيام فيه تلاوة القرآن، ركوع في سبحان ربي العظيم سجود في سبحان ربي الأعلى رفع من الركوع ربنا ولك الحمد الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي فهذا تنويع وكذلك تنويع الطاعات ذكر وصلاة وصيام وزكاة وحج وهكذا. فالطاعات بالنسبه للقلب لازمه ولا بد من تنويعها كما أن الطعام بالنسبه للجسد لازم ولا بد من تنويعه. وطاعات كلها لازمه لحياة القلب. ويقول الشيخ نخص بتفصيل الذكر هنا إن شاء الله تعالى خمسة لضرورتها لقلب العبد. وشدة الحاجة إليها وهي واحد ذكر الله وتلاوة القرآن, وتلاوة القرآن اتنين الاستغفار ثلاثة الدعاء اربعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمسة قيام الليل هذه الطاعات كأمثلة وفتح باب وفتح باب أما عن ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن يقول إحنا خدنا ال نعم لزلكم الله خيرا ونعتذر عن هذا الخطأ ونستغفر الله ونتوب إليه ونبدأ في عنوان الاستغفار الاستغفار الاستغفار هو طلب المغفرة والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها فالله تبارك وتعالى لا يكشفها وإنما يسترها ويقيك شرها ولا يعاقبك عليها وإنما يعفو عنك أي أن الله عز وجل يستر على العبد فلا يفضح في الدنيا ويستر عليه في الآخرة فلا يفضح في عرصاتها ويمحو عنه عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته وكلمة أستغفر الله تشمل شروط التوبة أستغفر الله تشمل الندم وطلب المغفرة والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة ومن قال أستغفر الله بغير هذه النية كمن يكون يفعل المعصية ويقول أستغفر الله تقول له مثلا لا تدخن يقول أستغفر الله ويستمر في التدخين هذا يريد أن يغفر له الذنب وهو مقيم عليه وهذا شرط فاس وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن لأن العبد لا يعلم كل ذنوبه وإن الذنوب التي لا تعلمها أكثر فإن العبد ملزم بحسن الأدب مع الله عز وجل وسوء الأدب ذنب وإن العبد فيه صفات وطباع منها المحمود ومنها المذموم والصفات المذمومة والعيوب مثل الذنوب لأنها تؤثر على أخلاقه وأعماله فهو يستغفر الله وهو في أشد الحاجة إلى الاستغفار ولا يستغني أحد عن المغفرة بل إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رفع إلى أعلى المنازل بقول الله تبارك وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بالمغفرة وقال عنه عيسى في يوم القيامة عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال الله عز وجل واستغفروا الله إن الله غفور رحيم هذا فيه ترغيب وحث على الاستغفار وطارة يمدح أهله كقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار ينوه بهم وطارة يذكر الله عز وجل أنه يغفر لمن استغفر، كقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فهذه الآية فيها رحمة عظمة جدا لقوله تعالى ثم يستغفر الله فثم هذه بتفتح باب التوبة على التراخ يعني إذا فعل السوء فاستغفر الله فذكر الله تعالى فاستغفر الله هذا أحسن شيء يبادر بالتوبة وإذا تأخر ولم يتوب ثم أراد التوبة فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ويجد الله غفورا رحيما يجد الله غفورا رحيما وهذا فيه حث على الاستغفار وفيه ترغيب في الاستغفار وبيان لسعة رحمة الله تبارك وتعالى ودعوة للمذنبين للتوبة وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح وحكم الاستغفار كحكم الدعاء إن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه لا سيما إذا خرج من قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات وأفضل الاستغفار أن يبدأ بالثناء على ربه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل ربه بعد ذلك المغفرة والمطلوب أن تقف عند قوله الاستغفار كالدعاء إن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه وإن شاء رده لأن العمل متوقف على القبول العمل الصالح متوقف على القبول والدعاء متوقف على القبول والتوبة متوقف على القبول والاستغفار متوقف على القبول والقبول له شروط والله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ولذلك فإن المجترئ على الذنوب ثم يقول أستغفر الله أو إذا وقع في ذنوب كثيرة ليس لها حد في الشرع ليس لها حد في الشرع مثلا أنت تعلم الكفارة لليمين آآ آآ التي تحلفها على شيء تقول والله مثلا لا أفعل كذا فتجد غيره خيرا منه فتكفر عن يمينك أما اليمين الغموس ليس له كفارة منصوص عليها وإنما هو كبير فالكفارة عامة يعني ليست محددة بثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين فمعنى أن يقال لك استغفر الله وتب إلى الله يعني ليس تسهيلا للأمر ولا يعني تصعيبا له وإنما يقول لو كان للأمر حد معلوم كان أفتاك به من سألته أما في هذه الأمور التي يطلب منك التوبة والاستغفار لابد أن تعلم أن تحقق صفات التوبة وشروط الاستغفار وتكون وجلا من عدم القبول فإن القبول هو هم الصالحين فكيف بالقبول فكيف بالقبول ولذلك يعني عدم نسيان الذنب شيء مهم كلما ذكرت ذنبك استغفرت الله منه وخشيت أن تكون توبتك معلولة وإذا أردت الاستغفار فهذه المواصفات التي يذكرها وقد جمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي وصف لأحوال العبد حين الاستغفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك فهذا ثناء على الله واعتراف بالعبودية وإقرار بأن الذنب ليس تمرد لأن الذنب كأنه اجتراء على الله عز وجل أو خروج عن دائرة العبودية مثل الحرية الشخصية التي تعني تبرج النساء فالنساء وحرية المرأة من أي شيء تتحرر هل تتحرر من عبودية الله عز وجل الحرية التي يطالب بها الليبراليون من أي شيء يتحرر هل يتحرر من عبودية الله تبارك وتعالى هم يطالبون بحرية المعاصي يعني التحرر من عبودية الله تبارك وتعالى فأنت حين لا بد أن تعترف هذه العبودية وأن وقوعك في الذنب ليس جتراءا ولا خروجا عن دائرة العبودية وإنما غلبت شهوه واستزلك الشيطان واغتررت بستر الله عليك فتقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت فأنت عاهدت الله تبارك وتعالى بقولك سمعنا وأطعنا إذ قلتم سمعنا وأطعنا وأنت عصيت فأنت تقول هذه المعصية لا أقصد بها نقض العهد وإنما أنا على عهدك ووعدك مستطاع، استطاع فأنا باق على العهد وأنت تفعل العمل وتريد به الأجر وهذا معنى أنك تفعله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى فأنت عاهدت الله على الإيمان وعلى الإخلاص أن تخلص العمل لله تبارك وتعالى سمعنا وأطعنا تؤمن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا وترجو ثواب الله تبارك وتعالى وتخشى الله وتخاف عقاب الله فهذا العهد تذكر نفسك به وتجدد هذا العهد مع ربك عز وجل وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وما استطعت بتفيد أمرين الأمر الأول استفراغ الوسع يعني تفعل ما استطعت اتق الله ما استطعت يعني تبذل وسعك وجهدك والأمر الثاني أنك مهما فعلت فإنك تخطئ يعني كلمة ما استطعت بتفيد الاعتراف ببشريتك وبضعفك وبأنك يعني إن وقع منك الذنب بعد ذلك فإنما هو لضعفك وليس لنقض عهدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن الرجل إذا أراد شيئا أو عهدا أو كذا يلقنه ما استطعت يعني تقول مثلا أصوم الاثنين والخميس تقول ما استطعت فهذا يفتح باب الاستثناء والرحمة وأما قوله أنا على عهدك وعهدك ما استطعت فليس معناه أنني سأفعل شيئا وأترك شيئا وإنما هو إقرار بالضعف وعزم على بذل الوسع أعوذ بك من شر ما صنعت فقوله من شر ما صنعت يدل على أنه صنع شيئا هذا الشيء يخالف رضوان الله تعالى ويبين أن هذا الشيء المخالف والسيء لا بد أن تكون له عاقبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فوقهم السيئات كما قال الله عز وجل فالسيئات لها عاقبة وخيمة فأنت تستعيذ بالله من شر ما صنعت فالإنسان يظلم أو يقع في المعصية فيعاقب في الدنيا قبل الآخرة عقوبات تأديبية في الرزق في الصحة في الغم في الهم في أشياء كثيرة فأنت تستعيذ بالله من شر الإساءة أو السيئة أعوذ بك من شر ما صنعت فهناك من يصنع السيئة أو يصنع المنكر ويلازمه شره لفترة طويلة يعني ممكن شاب يكون يعني مسرف في المعاصي ويتوب فإسرافه في المعاصي هذا يبقى له في زواجه يعني يبقى له في زواجه أو يبقى له في رزقه أو يبقى له في أولاده أو كذا فهذا من عقوبات السيئات التأديبية فإن آدم عليه السلام تاب ولكنه أهبط إلى الأرض وقبل الله توبته ولكنه أهبط إلى الأرض فهكذا السيئة مثل السم فماذا تتوقع لو شربت السم لابد أن يكون له أثر ولكن رحمة الله عز وجل يعفو عن كثير فكل مصيبة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس السيئة مثل النار لو وضعت يدك على النار سواء كنت عامدا أو مخطئا أو ناسيا أو ساهيا فإنها تلسعك أو تحرقك فهكذا السيئة السيئة لها عقوبة سيئة لها عقوبة سيئة وهذه العقوبة ملازمة لها حتى لها عقوبة في القلب إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، هذه عقوبة ملازمة للسيئة نكتت في قلبي نكتة سوداء، فإذا تاب وأقلع واستغفر الله عزوجل صقل قلبه، فلا بد أن تعلم الخوف من عقوبة السيئة، فهذا يفيد إنك أنت تلح في التوبة وتلح في الاستغفار وتكرر هذا الدعاء. وتقول أعوذ بك من شر ما صنعت كأن ما صنعت سوف ترى شره عاجلا أو آجلا فأنت تستعيذ بالله تستعذ بالله من شر ذلك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي أبوء لك بنعمتك علي بد أن تكون معترفا مقرا شاعرا من قلبك أن عليك نعمة سابغة من الله تبارك وتعالى تشعر بهذه النعم فما جزاء النعم الشكر فماذا فعلت أذنبت فبدل من أن تشكر النعمة أسأت فهذا من سوء الأدب فالاعتراف يفتح باب الرحمة أبوه لك بنعمتك علي. ويعيدك إلى حظيرة الأدب أبو لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي أنا منعم علي ومذنب وأبوه بذنبي فاغفر لي ففي هذا استعطاف واسترحام وتذلل وافتقار إلى الله تبارك وتعالى وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أي فليس لي باب ولا ملجأ ولا منجا جاء إلا إلي فأين أذهب يعني لا يغفر الذنوب إلا الله وأنت مذنب فماذا تفعل لا ملجأ من الله إلا إلى الله فهذا معناه أن هذه المقدمة كلها لهذه الثمرة الطيبة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقوله أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف لك وأبوء بذنبي أعترف وأقر بذنبي وفي حديث عبد الله بن عمر أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يعني لو أحنا شلنا السند وذكرنا الحديث ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به فقال في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فهل تتوقع أن يكون هذا الرجل هو أبو بكر ده السؤال واحد راح للنبي يقول له علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فهل تتوقع أن يكون هذا الرجل أبو بكر أم تتوقع أن يكون رجلا من عموم الصحابة أو مذنب أو كذا تتوقع أن يكون رجلا مذنبا أو من عموم الصحابة وليس الصديق ولماذا؟ لأنك تظن أو تفهم أو تتصور أن الذنوب، تلك الذنوب الظاهرة الواضحة المعلومة المكشوفة أما إذا طلعت في عيب نفسك وفي وسوسة صدرك والله تبارك وتعالى قال في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعلم ما توسوس به نفسه فالله تبارك وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأنت تجد نفسك هذه تحدثك أو يجول بخاطرك فتشاهد منها الفجور والخيانة والجرأة والجهل فيعني تقشعر من هذه الصفات وهذه العيوب هذه النفس البشرية يعني صفة البشر أنت صفتك البشرية معيوب نفسك ذي معيوبة ونفسهم وما سواها فألهمها فجورها وتقواه فمن راقب نفسه ورأى هذا الفجور في النفس يعني مثلا يحدثها الشيطان بالرياء فتميل إليه يحدثها بالزنا فتميل إليه يحدثها بالسرقة يحدثها بالكذب ثم تتذكر تتذكر وحدثها بالظلم وحدثها بأي شيء لا ليس فيه يعني أي خشية ثم تتذكر فتجد نفسك متلبسا هذه النفس كانت تميل بكليتها إلى ما حرم الله فهل تأمنها؟ رب آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاه فنحن نتعلم أن هذا الحديث لما كان أبو بكر هو الذي يعلم هذا الحديث أن هذا حديث يعم البشر الصالح والطالح ولكن الأمر نسبي فقد يحدث الصالح نفسه بأمر يعده من الموبقات لمقامه وأدبه مع الله عز وجل وقد يحدث غيره نفسه بأمر يعده من الموبقات ولكنه يختلف ولكن الكل لا بد أن يرى نفسه ظالمة فيها ظلم وجهل فأنت تقول في صلاتك وهذا أحرى للقبول وأقرب إلى الاعتراف والخضوع والذل. اللهم إني ظلمت نفسي أنت لما ضيعت عمرك أنت ظلمت نفسك لما ضيعت وقتك أنت ظلمت نفسك ولما تكرر منك الذنب أنت ظلمت نفسك ولما فضلت أحدا على أحد أنت ظلمت نفسك فأنت ظلمت نفسك ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت أروح فين؟ يعني من يجيرني من عذابك ومن يرحمني إن لم ترحمني ومن يغفر لي إن لم تغفر لي لا ملجأ ولا من منك إلا إليك فأين تذهبون؟ لا ملجأ إلا إلى الله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت هل يستطيع أحد أن يشفع لك عند الله بغير إذنه هل يستطيع أحد أن يمحو ذنبك إلا الله عز وجل لا أحد حتى لو أنت ظلمت غيرك حين ظلمت غيرك تقول يعفو عني ولكنك لما ظلمته عصيت الله عز وجل عصيت الله تبارك وتعالى لأنه حرم عليك ذلك فواحد اغتاب إنسان ملغب حرام فحق الله عز وجل أنك اجترأت عليه وحق العبد حتى لو عفى عنك هذا العبد فيبقى عليك حق الله تعالى فلا بد أن يغفر الله لك ولا يغفر الذنوب إلا الله ثم إن العبد الذي يسامح في حقه قلبه بيد الله تبارك وتعالى اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك لا يستحقها عملي ولم أتسبب بسبب يبلغ أن أستحق هذه المغفرة وإنما أتوسل إليك بأنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فإن الله تبارك وتعالى طمعنا في مغفرته ورحمته كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي فليس لي عمل أتوسل به ومهما بلغ ذنبي فإن رحمتك ومغفرتك أوسع وأعظم من ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم فهذا الثناء على الله تبارك وتعالى يهون الذنب فأهون شيء على الله عز وجل أن يغفر لعباده لأنه يحب العفو ويحب المغفرة فمن أحسن الاستغفار وأحسن الثناء نال المغفرة بإذن الله تبارك وتعالى ومن أفضل الاستغفار أن يقول العبد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقوله العظيم أي الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يغفره. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف أي من يعني الفرار من الزحف كبيرة يعني هذه توبة إن الفرار من الكبائر يشترط لها التوبة. فهذه توبة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذه توبة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة فالاستغفار يجلي القلب يجلي القلب فهناك أشياء لا تعلمها وتؤثر على القلب هناك أشياء لا تعلمها وتؤثر على القلب الغين ليس الران الران هذا أثر الذنوب والمعاصي والغين وتغير الحال تغير الحال يعني يشعر بتغير في القلب لا يغان على قلبي فهذا لأن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال عالية أعلى الأحوال فإذا تغير الحال يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بهذا التغير وقد ورد في حديث أنس أهم الأسباب التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب فقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا عباد الله الحديث له أساس يا ابن آدم لا تيأس من رحمة الله لا تقنط من رحمة الله مهما أسرفت على نفسك وليس معناه يا ابن آدم استهين بالذنوب ولا يهمك الذنب مهما كان فإن الله يغفر الذنوب جميعا ليس معناها دعوة لفعل السيئات والاجتراء على المعاصي لأن الله غفور رحيم هذا هو عين الاغترار وإنما يا ابن آدم الله يعلم ضعفك مهما كان منك فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أباني يعني يأتيك الإنسان وقد غرق في المعاصي ماذا أفعل تقول له هذا الحديث إذا دعوت الله ورجوته غفر لك ولا يبالي يعني لا تنظر إلى حجمي وعظمي وخطري ما فعلت إذا كانت توبتك صادقة وهذا بردا وسلاما على القلب يعني أنت قد لا تسامح نفسك قد لا تسامح نفسك مثل الإنسان اللي بيعترف عشان يقام عليه الحد مش قادر يسامح نفسه يعني الغامدية لما تعترف هي لا تستطيع حرارة المعصية تؤلمها هي تريد يقينا أن الله تبارك عليه لا, لا لا تشعر بالراحة إن هذا الذنب مقلق والخوف يعني شيء له حرارة شديدة الخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى يعني إنسان الخائف هذا يبكي بدون تكلف ويبكي بغزارة وتجد انكسار في قلبه وهو يتململ بين يدي الله تبارك وتعالى فيسلم نفسه للحد وهو بمنتهى التسليم والرضا لأنه يخشى الله عز وجل ويريد أن يأمن عقابه فأنت إذا رجعت إلى الله بهذا الأدب كان هذا أمارة القبول يعني صفات العبودية والخشية والخوف والرهبة، إنما الاستغفار والقلب قاسي والعين جامدة ومجرد تحريك اللسان ثم نسيان الذنب والخطيئة هذا كله علل والإنسان يخشى ألا يرفع ولا يقبل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يعني أنت بتت... بتمر عليك أحوال إما أن تعلم سببها وإما ألا تعلم سببها يبقى نيجي في اللي أنت تعلم سببها في مشكلة حصله وأنت مغموم ومهموم ومكروب ودمك متغير ومش عارف تفكر في مشكلة حصله هذا الهم والغم والكرب لا بد أن تعلم أن هناك ذنوب وظلم فلا بد أن تقلع عن هذا فتحاسب نفسك وتراجع نفسك تصلي وتراجع نفسك وتحاسب نفسك لأن الفرج لا يأتي إلا بالتوبة الصادقة ثم تعيد الأمر فتعترف بذنبك وترجع عن ظلمك وغيك وعن كبرك واستعلائك وعن بطشك وجبروتك وتصلح ما أفسد وهذا يكون بين القوي والضعيف وتنكسر لربك عز وجل فتجد هذا كله قد ذهب عنك وارتاح قلبك وبالك وهناك هموم ولا تعلم لها سببا لأن أنت لا تحاسب نفسك فماذا تفعل تصلي وتجلس تستغفر الله عز وجل وتثني على الله تبارك وتعالى وتقرأ من كتاب الله عز وجل حتى يذهب عنك همك وغمك يا ابن آدم هذه دعوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر لا الله يعني العلاج والدواء لتحول وتغير القلب يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فمن حقق التوحيد وحقق الإخلاص فأخلص لله العمل وصدق في التوكل على الله تبارك وتعالى ولم يتعلق قلبه إلا بالله فلم يكن في قلبه حب الدنيا وحب الآخرة والتعلق بالمال والتعلق بالله وإنما كان قلبه سليما فإن الله لا يبالي بذنوبه فربما تكون هناك ذنوب هذه الذنوب ولا علاقة بغير ما ذكرنا من سلامة القلب من الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى فهذا إذا لقي الله عز وجل بقلب سليم وجد مكان هذه الذنوب مغفرة ففي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي وصلت إلى سقف السماء ملأت الأرض وملأت الفضاء ثم استغفرتني أي توبت إلي توبة صادقة غفرت لك فليس هناك أبداً شرط يحدد كمية الذنوب وإنما الشرط صدق التوبة الشرط صدق التوبة يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك لا بقرابها مغفرة فتضمن هذا الحديث ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة الدعاء مع الرجاء دعوتني ورجوتني كما قال تعالى وقال ربكم ودعوني استجب لكم فالدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض الشروط أو وجود أو وجود بعض الموانع ومن أعظم شرائط القبول حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه عز وجل أما هؤلاء الذين يشركون بالله ويذهبون إلى القبور ويتوسلون بهذه الوسائل الشركية فهم أبعد شيء عن المغفرة فيعلم العبد أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غير الله تعالى فالله هو الذي يغفر الذنب ويعاقب على الذنب فكونه يعاقب هذا هو الخوف ويغفر هذا هو الرجاء فيحملك الخوف والرجاء على التوبة الخوف من العقوبة أين تذهب إلى الله هذا هو الرجاء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك ففليعظم أو فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء فذنوب العباد وإن عظمت عفو الله ومغفرته أعظم كما قال الشافعي رحمه الله ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم فإن الله عز وجل غفر للكافر لما أسلم وللقاتل لما أسلم والذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا فغفر الله تبارك وتعالى لهم فمغفرة الله واسعة ورحمة الله واسعة والحديث الذي ذكرناه يدل على ذلك أنه دعوة إلى الإنابة إلى الله تبارك وتعالى ولذلك قد يغتر العبد بهذا الكلام أو بهذا الوصف أو بهذه الصفات أو بهذا الكرم يعني لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو أتيتني بقراب الأرض خطايا إني أغفر الذنوب جميعا ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هل الكرم يغرك أم يجعلك تستحي يعني إنسان يأخذ منك مالا ثم لا يؤديه ويعتذر بأنه لا يملك شيئا فتسامحه فيعود فتسامحه فيعود فتسامحه أهذا يعاقبك على كرمك وحسن خلقك هذا خلق هذا أدب أم سوء أدب فإذا كان سوء أدب إذن هو اغترار وسوء ظن بالله لأن العبد إذا تعامل مع رب عز وجل بذي الصفة يعني إحنا لا نغلق التوبة بعد عدد مرات وإنما نؤدب أنفسنا ونعلم قبح الفعل أن العبد إذا اجترأ على المعصية بسبب العفو هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى فسوء الأدب هذا أليس فيه خوف وعلامة على أن التوبة معلولة ولو العبد مؤدب مع ربنا سبحانه وتعالى ويشعر بالعبودية ويشعر بالخشية لا يفعل هذا وأخطر شيء يوبق العبد سوء الأدب أن يتبين أنه مغتر بالله قليل العلم بالله تبارك وتعالى يعني كأنه يعامل الله عز وجل بمكر وخداع وهو لا يخضع إلا نفسه ولا يمكر إلا بنفسه. فمثل هذا مثل الذي يسوف التوبة. يعني وليه طيب ما أنا كما قال إخوة يوسف ثم تكونوا من بعدي قوما صالحين. هذا الذي يسوف التوبة ماذا يعني؟ يعني أنه يخادع. يقول أتمتع بالذنب. دم ربنا غفور رحيم وبعدين أبقى توب يبقى أنا كده تغفر للزم وتمتعت بالذنب، هذا سوء ظن بالله واغترار وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى وجهل لأن الذنوب ليس فيها متعة وليس فيها خير وليس فيها نعمة وليس فيها مصلحة فإذا علم العبد أن سعادته وسروره وهناءه وحياته الطيبة بطاعة الله والقرب منه فإنه يستغني عن الذنوب أما النفس كما ذكرنا البشرية فيها هذا الجهل وهذا الغرور وهذا الالتواء وهذا المكر وهذه المخادعة ويتكرر منها هذه الصفات ولذلك فأنت لا تستغني عن الاستغفار يوميا يوميا تستغفر الله تبارك وتعالى ويقول يقول أو الأمر الثاني إن ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة السبب الثاني الاستغفار فلو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء والسحاب وقيل ما انتهى إليه البصر ثم استغفر العبد ربه عز وجل فإن الله يغفرها له وروي عن لقمان أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا فعود لسانك اللهم اغفر لي طيب أنت ممكن تشيل الكلمة دي وتحط حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي يعني عود لسانك الاستغفار وقال الحسن وهذا الأمر يعني من ساعة رحمة الله تبارك وتعالى أنتم تعلمون حديث الجماعة الذين يجلسون يذكرون الله عز وجل وتحفون الملائكة ثم يأتي رجل له حاجة فيجلس معهم فلحن تعرج الملائكة واسألها ربوع عز وجل ويكون في الكلام إن معهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة فقالهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم لماذا؟ هذا من كرم الله سبحانه وتعالى وما جالسين بيعملوا إيه؟ بيذكروا الله عندما بتشوف ناس بتصلي جنازة وناس في الشارع وناس في الدرس وناس في الشارع كون إن ده يدخل المسجد معه ويجلس معهم في علاقة محبة أو عدم نفور يعني في حاجك ويسى في خير هذا فيه خير هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم الشاهد أن لله ساعات لا يرد فيها سائلا يعني إنسان يكون ضعيف وفيه خير بسيط كذا فربنا من رحمته الواسعة وكرمه وفضله سبحانه وتعالى يجعل هذا الخير البسيط علل وأسباب تشفع لك فتدخل في الرحمة تدخل في الرحمة يعني من أجل عين تكرم ألف عين لو شفت أولاد بيلعبوا بيلعبوا وهم عشرة وبعدين قلت لهم السلام عليكم ففي واحد منهم قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجه سلم عليك فأنت استبشرت به تقول له أنت حافظ قرآن قال نعم سمع صورة كذا سمع فممكن أنت تكرمه وتكرم العشرة اللي هو ومسلا لو معك بنبوني أو حاجة ممكن توزع عليهم كلهم وتحسن إليهم جميعا لاجل هذا الصبي وحده وأنت بشر فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى يكرم العبد لأقل شيء فيه من الخير فلما تعود لسانك فلله تبارك وتعالى ساعات لا يرد فيها سائلا فلعل يقبل منك وكذلك صحبة الصالحين وكذلك انك تحشر نفسك معه مع الصالحين في الدروس ولما تيجي تصلي في مسجد مثلا في التراويح ممكن تصلي خلف إمام معين تقول لعل يقبل دعاءه لعل إيه؟ يقبل دعاءه وهكذا فإن الرحمة تعم تعم القوم ضعيفهم وقويهم وقال الحسن أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة الثالث التوحيد من أسباب المغفرة هو الساب الأعظم ومن فقده حرم المغفرة ومن أتى به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة إخلاص أو تجريد التوحيد وتجريد التوحيد أن يكون قلبك سليما ليس فيه إلا الله فإن ما سواه يأخذ شعبة من قلبك لو دخل قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ابن القيم يا ابن آدم لو أتيتني في معنى قوله سبحانه في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة يعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ومصداق ذلك في حديث البطاقة الرجل الذي يعني عرضه للحساب وكانت السجلات مد البصر وقيل لا ظلم عليك وجئ بالبطاقة فقال وما تغني البطاقة فطاشت البطاقة بالسجلات لأن فيها التوحيد الخالص وقال بعضهم الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار، فإن كمل التوحيد، توحيد العبد وإخلاص الله، وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية، كأن من دخل النار من الموحدين، إنما لنقص في توحيده، وهذا النقص أمر وارد لأن التوحيد له تمام وكمال وليس النقض, النقض يزيل التوحيد أما النقص مثل الإيمان لمن يزيد وينقص فمن تحقق بكلمة التوحيد مثل الشرك في التوكل والشرك في المحبة والشرك في الخوف كل هذا من أنواع الشرك فمن كمل توحيده وتحقق بكلمة التوحيد أخرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا وحينئذ تحرق أي الإخلاص وتجريد التوحيد يحرق ذنوبه وخطايا كلها ولو كانت مثل زبد البحر والآثار في فضل الاستغفار قالت عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال وقال علي رضي الله عنه ما ألهم الله سبحانه عبدا لاستغفار وهو يريد أن يعذبه أمرات أمرات لاستغفر كثير كأنه يبشر بالغفرة وقال قتادة رحمه الله إن هذا القرآن يدلكم على داءكم ودواءكم فأما داءكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار الاستغفار بحضور القلب بشروطه مع الندم والإنابة والعزم على الاستقامة والافتقار إلى الرحمة وخشية الرد هذه الخشية تجعل فيه وجل سمع أعرابيا ومتعلق بأستار الكعبة يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم وإن تركي استغفارك مع علمي بساعة عفوك لعجز فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك مع غناك عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الرحيم هذا تعبير عبد متصل بالله سبحانه وتعالى كذا العبد إذا اتصل بالله يخاطب ربه عز وجل كأنه يعني يكلمه كأنه يراه كأنه يراه فاستغفاري مع إصراري يعني يا رب أنا كم أتوب وكم أعوب كم أتوب وكم أعوب لا مرة ولا اثنين ولا سنة ولا سنتين ولا شهر ولا كم أتوب وكم أعوذ فإن هذا لؤم هذا لؤم من النفس هذه النفس التي تعود وتغلبني تعود وتغلبني تعود وتغلبني فهل أترك الاستغفار وإن ترك استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز وهذا لا يحبه الله عز وجل إن الله يلوم على العجز وإن الله تبارك وتعالى يحب قوة الرجاء من العبد وحسن الظن فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك فهو الغني الكريم سبحانه وتعالى فهو ينعم على العبد نعما سابغها يشفيه من مرض ويسع عليه في رزقه ويعافيه من مصائب وييسر له أمور ويرزقه من حيث لا يحتسب وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقر إليك وهذا لجهله ثم يتوسل إلى الله عز وجل بهذا الحال أن يغفر الله له فعسى بهذا الاعتذار والاستعطاف والافتقار أن يكون سببا لرفع الدعاء وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك bu, Allah'ın ﷻ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ Muhammedin ve ﷺ ﷺ ﷺ rabbil ﷺ